اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه يستعين صلى الله على محمد واله السيدين الصادقين وارض اللهم صل على عليه وعلى اله وصحبه محمد ورد عن الامام بين العابدين علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليهما انه قال فلولا ان الشيطان يختبئهم عن طاعتك ما عصاك عاصم ولولا انه صور لهم الباطل في طريق الحق ما ضل عن طريقك ضاله صدق الامام صلى الله وسلم عليه صلى الله عليه وسلم وبما ورد في حديث اخر احذر عدوا نفث في الصدور خفية ونفث في الاذان نجية وسئل الامام القاسم صلوات الله وسلامه عليه عن أحد أعداء الإنسان فقال صلوات الله وسلامه عليه أقربهم إليك أقربهم إليك ومن يحرض اعداءك إليك وهو إبليس عليه لعن الله لا يود من الأمور المهمة والنقاط التي نحتاج أن نلتكت إليها في هذه الحياة من النقاط المهمة والمركزية التي نحتاج أن نلتكت إليها في هذه الحياة قبل كل شيء أن يعرف الإنسان من هو العدو الحقيقي له في هذه الحياة كيف يحاربه ما هي اسلحته ما هي قدراته وبتعبير اخر ان نعرف كيف نتمكن من تحصين ساحتنا من اختراق هذا العام هذه نقطه يجب ان نلتفت اليها جميعا وخصوصا نحن المتنجسون بذيء للعلم رزقنا الله وإياكم أن نكون منهم ان شاء الله وأقول نحن لماذا بالخصوص لأننا أولا ولسنا مكانا وتبوأنا مكانا لم يستطع أحد أن يتبوأ هذا المكان إلا أن الله صلى الله عليه وسلم وعليه أجمعين ففي الحديث العلماء ورثة أنبياء هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فنحن فنحن نمارس دور هؤلاء في هذه الخيارة وأيضا لحديث آخر يقول خلفان من امتي إن صلح صلح المجتمع أو صلح العالم العلماء والأمراء ونحن أهل العلم والأمراء في مرتبة واحدة من حيث القيادة نعم الفارق بيننا وبين الأمراء أن الأمير يقول الناس بدليا جسديا متصلة على أبزال قد يسجن قد يقتل قد يفرض وقد إلى آخرين أما العلماء فهم مسلطون على قلود الله ومن يحكم قلب الإنسان أقوى ممن يحكم جسد الإنسان هذا لا تكفيش ومن هنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أجمعين كانت لهم الطيارة القلبية الروحية على مدى التاريخ وإلى هذا اليوم. فكل قلوبنا متعلقة بساحة قص صاحب الأمر صلى الله عليه وسلم هو عليه كل واحد منا غاية ما يقبله في هذه الدنيا. غاية ما يطبو إليه ويرنو إليه أن يكون من خزنته وللحاضرين والمتشرفين بتقبيل أمام لساحة قذبه صلى الله عليه وسلم نحن نحتاج أن نعرف من هو العدو الحقيقي ناسي ومن نعم الله سبحانه وتعالى علينا جميعا أن عرفنا بعدس أمه أن عرفنا بالعقل اولا والعقل نعمة نعم كما ولا عقل كبير نعم كما يقول، لأن الله سبحانه وتعالى جعل استخدام العقل هو المخيار في هذه الحالة عندما خلق العقل كما في حديث خلف العقل عندما خلقه قال له اجدف فادبر واقبل فأقبل ثم التفت اليه وقال له بك اسيب وبك اعاقب يعني انت, أنت مصدر الثواب والعقاب فاذا استغل الانسان طاقه العاقل التي لو قاتها العلماء مع غيرها من الطاقات في الجسم لا وجد أن بينهما تعاطف فمختلف أعضاء الرئة بالاستعمال تنفس مختلف الأعضاء بالاستعمال حضن حتى القلب بالاستعمال جضع حتى قلب الإنسان مثلا إذا كان معدل وزن الإنسان 100 وقلبه يدق بهذا المدى فإذا حمله جسمه وزن اكثر من هذا الوزن طاقته سبعون وعمل نفسه تسعين كيلو متر تسعين كيلو غرام هذا يعني ان العقل ان القلب يضرب ضربات مضاعفة اكثر من المعدل اذا ضرب القلب ضربات مضاعفة اكثر من المعدل كما يقولون شراده قبل اوراق شارك الأول ولذا الاحتضان والاقتضان في كل شيء حسن ولذا قالوا ما وضع الاقتضان على شيء إنه بقى. أما العاقل فهو على أكثر من عقل أقل الإنسان بالاستخدام مو في القلب يبعث أقل الإنسان بالاستخدام ينمو وبالاهمال يضعف ولذا الانسان قد يصل في بعض الاحيان الى مرحله البلاده التبلد العقلي يعني وكان العقل بحاجه الى تشحيم حتى ينطلق ويتحرك. هذا عكس دواء الانسان تبلد. وهذه نعمه من نعم الله سبحانه وتعالى ان عرفنا بامر العاقل وعرفنا ايضا باحكامه وقوانينه وهذه نعمة أخرى لا يجدها الإنسان في غير الارتباط بالله سبحانه وتعالى ومن نعمه أيضا أن عرفنا على أدوله وهذه أيضا نقطة مهمة حتى لا يقف الإنسان ويتفارح في ساعة لا يعرف من هو الأدوله الله سبحانه وتعالى تكفل بتعريف الإنسان بعد كل هذه النعم بتعريفه من هو العدو الحقيقي نفسه الدنيا وذاك العدو يجب عليك أن تستدمه في هذه النعم فالقرآن أولا لو قرأنا القرآن من هذه النعم فالقرآن أولا فالقرآن أولا يتحدث عن إبليف عليه لعنة الله بأنه خالصا من المخلوقات الموجودة لأن البعض يعتقد أن النبي ليس إلا سكرة من الأفكار لا القرآن يقول النبي مخلوق من المخلوقات موجود من الموجودات حقيقة من الحقائق تماما تماما تماما تماما, تماماً, تماماً, تماماً, تماماً, تماماً <تصفيق> الفارق بيننا وبينه أنها مخلوقات مادية فنرى بعضنا البعض ولا علمه مخلوقنا علماً، وإن كان البعض من العلماء يعتقد ان كل ما عند الله سبحانه وتعالى كل ما عند الله هو مخلوقنا. أنا مخلوق من العلماء في هذا الأمر. النغمة القرآن تكلم عن إبراهيم على أنه حقيقي من الحقائق الموجودة، وليس مجرد فكرة من كما يقول بعض المثقفين. الملائكه فكرة والجن فكرة وإبليس فكرة وهذه ليست موجودات حقيقية القرآن يقول له إبليس حقيقة من الحقائق التي خلقه الله سبحانه وتعالى ولذا القرآن يقول إن إبليس كان من الجن صحيح إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه فإبليس <تصفيق> حقيقة من الحقائق إبليس هو مكرم من الأفكار نعم خلقه واستطاع ابليس عليه لعنه الله في مرحله من المراحل لن يكن فيها انتحار، لن يكن فيها اثلاء أن يصل إلى مرتبة إلى مرتبة يعيش فيها مع الملائكة بل ولكم طاووس الملائك ثم في مطبخه من المراحل طاوسنا لها ولكن حانت ساعة الابتلاء والامتحان عند تلك ساعة بانت معدن جوهر حقيقه على حلوينها حينما امر الله سبحانه وتعالى الملائكه وابليس كان معهم ولم يكن منهم ايضا حينما امرهم بالسجود لذلك المخلوق العظيم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وجعله قادرا على ان يتشرف بالبلوغ الى مرتبه لا يصل اليها ملك مقرب يعني تعالى الله هي خلق الانسان فاعتاد الملائكه عليه اعترضوا عليه الملائكه حتى اعترضوا في صيغه مختلفة للمستنفس يعني لم يشكل انما ولذا إلتفتوا إلى الباري سبحانه وتعالى وقالوا أتجعل فيها من رسد فيها سنة العرش الدماء ونحن نتذبح بحمدك لك قال سبحانه وتعالى قال إني اعلم ما لا أعلم ثم يقول وعلم آدمك هذا هو الشيء يكذل ما نحن فيه في العلم العلماء يقولون فضل الله الاذان على غيره ليس بقوه العضلات لا فضله عليه بالعلم وعلمه وعلمه ثم قال يا ابا وانجئهم باسم الله فضل فضل فضل الاذان بالعلم ولو لاحظتم سؤال الملائكه الله لن ينفي في الجواب قالوا أتجعل فيها لن يكشف فيها ويكشف الدماء ونحن نتربح بحمدك ونن لن يقول الله لا لن يقول لا يعني كأنه أخرى سبحانه وتعالى بأن الإنسان يكشف الدماء ويكشف الأرض ولكنه مقام صحيح لكن عند يجب ليس موجود عند الله أستاذكم؟ قال ونحن نسجد بحمدك ومقدس لك قال اني اعلم قال لا لن يكون اشكال في تلك الوارد كما يقول اصحاب الاصول وهذا اشكال مشروع وهذا الاشكال باطل هذا الله يهيئ هذا الله اقررا ولكن في القار عنده قوه موضوعه اذا استعملها انسان فانه يتمكن من الوصول الى خلا الى الابقوتين او ادنى من ذاقة سبس الأهداف وهو الله سبحانه وتعالى بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلق هذه المسر وجبريل وهو روح الملائكة جعيب الملائكة أمين الله على وحيه أمين الله أمين الله مع ذلك لن يبلغ إلى تلك المركبه وحين موطرنا على السبيل الى جبل المنزهات قال له تقبلني وحدك فقال له النبي يا اخي جبرائيل في مثل هذا الوقت تتخلى عني وصلنا الى مصر تخليت قال يا نبي الله لو تقدمت من انمله لو حصلت انمله لتعب ما قد شعرني عليك لاحترمني بعد ان بقاني الى هنا وأنت مقارنك الأعلى من مقارنك تخلق فإذا الإنسان الثالث أن يقلق إلى تلك المرسبة الآلية التي لا يمكن أن يقلق إليها ما لسه فيكون حتى الملائكة الخدمة هارض فإذا نعود إلى إجريد على أن رسول الله حقيقة من الحقائق الموجودة في هذا الكون، والله سبحانه وتعالى قال هو مخلوق من الملائكه ما مخلوق من المخلوقات الموجود على وجه هذا الفرق ان ابيت كان من الجن ففسق عن امر ردته هذه نقطه الاولى في الحديث عن ابيت ان القران اقر بوجوده كحقيقه من الحقائق نعم عند الابتلاء فشل عند الامتحان سقط كما نحن فقد رحيانه امتحاناتنا الدنيا والاخره ابعدنا الله واياكم اخواني لك تطنصاحات تنتح والسقوط كل السقوط والسقوط كل السقوط والخسران كل الخسران لا هنا لا لايته هذه المرتهوه تاتي الخسران والسقوط كل السقوط هنا عند الله سبحانه اجريت سقط بسقوطه حكم على نفسه بالإعلان العلم حكم على نفسه بمحاربة الله سبحانه وتعالى حينما في الامتحان، الله سبحانه وتعالى خالناه إلا اخرج من ساحة قدسي هنا في هذا المكان لا أخياته وأنت أصيب فينبغي عليك فيجب عليك أن تخرج ويحرم عليك ان تمسح هذا المقام بعدها فالتفت ابليس يا رب أنا أنت انت إباداته، عباداته رقعاته صيامه صلاته لاخره هذا كله الان في نوح الله قال له لا. لا يوجد عندي شيء يذهب هذا انت عبدتني تريد في ايمانها اقمت ما فطلب ان يبقى الى يوم القيامه فالله سبحانه وتعالى قال له ثواب, ثواب ما عملت ان تبقى الى يوم الاحمر وكان يقصد هذا البقاء الجيسي كان قاصد يعني متعمد مع تبتل الاقرار والترقص طلب ان يبقى الى يوم الاحمر ولذا حينما الله سبحانه وتعالى اعطاه هذا الطلب وهذه مشيئته سبحانه وتعالى وحدثوا كذلك أيضا قال إذا صدنتك لأغوينهم أجمعين هو رضوه لأغوينهم أجمعين إلا عبادة منهم مخلصين والمخليص المخ لا المستخلص المخلص صحيح وفي آية أخرى قال فبعزتك لا عذل لهم صراطه مستقيم كما في ومن تلك الأضرار أعلم أن الحرب على الجنة أن فسدع لأبينا آدم وزوجه امنا حواء فاخرجهما من الجنه حيث التكرار في الجنة. فإذا الحرب بيننا وبينه بدأت. من تلك اللحظة، من تلك اللحظة، من تلك الذي رفض فيها أبليس أن يخضع قادر آخر هذا الأول، وثانيا القرآن الكريم في كلامه عن أبيس، في الواقع أبيس في القرآن، فر كتاب كامل، حتى كامل، هذي شجرات من أبيس القران الكريم. النقطة الثانية عن في القرآن ان القران بعد ان اقر بوجوده كحقيقه فرزت منا وحبا فينا ورغبه فينا عند الله سبحانه وتعالى بعد ان قال هو حقيقه من الحقائق امرنا جميعا ان نتخذه عدوا لم يكن تعرفوا عليه فقط لان معرفه العدو لا تحصي اعرف ان فلان خفيني هذه مسألة ومسألة أخرى أن تعادل لأريح ما تنساه يعني القرآن لم يكتفي بالقول العرب على هذه دليل القرآن قال إن الشيطان لكم أذل فاتخذوه أذل وفي آية أخرى الم أحد اليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم أذل قبيل في القرآن الثلاث فإذا القرآن فريد لله أن نتخذ إبليس ألوا ولا يكفي فقط أن نتعرف على الجلس فهنا مرتبتان مرتبة التعرف ومرتبة الموطف من إبليس والقرآن تكلم عن الثانيه دون الاولى لأن المتخذ الثالي مسلم بالأولى إذا أنا مع السيد متعادي فمثلث أنني عارف انه عدو فالقرآن لن يقول تعرف باحتضار هذا تخيله عدوه في ظهر هذه الجمله في ذلك هذه الجملة تعرف عليه واتخيله ومن نقاط قوة الجيش قوة الإنسان قوة الجيوش في الحروب أن يعج طرف من هو قدرته ما هي سلاحه ما هو جيشه ما هو هارمين الأمور المهمة تخذوها الطائمة العدو الوحيد العدو الوحيد والعدو الأساسي في هذه الدنيا وعلى هل هذا نتطور رحمة أن حدوبي أنا كتفة مرجعية أدوي الجهر أخرى من المرجعين هذا طلق هذا طلق أنا قد تقال في بلاد السيد والفيد وقال الغيراتون فنتع هذا هذا ما ليس عن المرجعين فالطبع الهدأ هذه الاختلاحات البشر من النفوس المريضة أن من لم يكن معي فهو ضدي هذه قاعده خلط لأن بعض الناس لا يكونوا معي لكن ليسوا ضدي أيضا يعيشون في الحياة فليس كل من يستمعوا معك هو أدو المنزل إنما أدونا الحقيقي هنا هو إجليس وما لغه في الدنيا من اعداء من اشخاص وغير ذلك فانما هم جميعا تجليات للابنين العدو واحد العدو الابنين وما لغه في الدنيا من امراه متفرجه مثلا من بارع الخامس جل وعلا من, من ومن, ومن ومن المعاصي هذه كلها تجليات للبليس على المرأة يعني خالق كله البليس ولكنه قد يتجلى في صورة المرأة يدعمنها صورة الطفل ويدعمني ومن بقر مر بالهذا أيضا وإذا الحديث البليس يقول المرأة تهمن من تهامي البليس هو يقول هذا المرأة تهمن من تهامي البليس السكت ما يرمي بهذا القصة. فوق بريه هنا قلت كل شيء إذا اذا راى احد لمراته يفتخن سله الله سبحانه وتعالى ان يحتمل من هذه البلده وقعت صحيح حتى كبار العلماء تسمعون عن شخص يسمى ابن سيرين معروف بهذا مفصل الاحلام صاحب الاحلام امتلك هذه الملكه ملكه تفسير الاحلام لقضيه اخلاقيه يقال لما صنع خالف أعزف في نسف الحوزان يوم من الأيام في رنصة في يوم من الأيام في هذه الأيام بردوا وراعدوا بردوا ومطر وستهروا في الأحيان قبل ما في كهرب يقول في ثنة هذه الليامي طرح الباب فتح الباب وإلى بهضراء جميلة لطيفة فاستجارت به فقالت له لا معرفة الاسباح الأول أبو حالها الأسواق مقتلة وترى المطر والبرد والرعب فأين أذهب؟ فإلى ما, ما عليك زحية ضسني هذه الليلة في, في مرفة الكهن فهولا من باب حب العمل الخير الخنة المرفة البنيت خبعت ما اشتنع رجل الأمرأة الا هو فارس شيطاني فارس الزيج مع نفسك حاله الجموع عم يأكلون، ومن ثم كم من أيكما يقولون كما يقولنا خالد القصص بالكتب يقولون, با يقولون, با يقولون با كانت من جميلات تلك المنطقة، بس ما يعرف من وفي الليل جاءه الزيج لا أحد معك إلا أنت وهم، فخذ ما تري، من غير في من الزيت زيجة والمرف مرفقة، ولا مسؤولك خذ منها ما تريد. فمستقع أن يدر عنه ابليس كما يقولون إلا بحق أطابع العشرة أشعل النار؟ تولد مباشرة تولد؟ أشعل تولد وبدأ يتتلى يتتلى بحق أطابع كل شيء يحطر أحقار شيء وهكذا إلى أن خلع احرق أحرق العشرة فخرج المرأة ثالثا لم يمسها الرجل فجهدت إلى أبيها ومن كان أبوها كانت صبقاً فأتسلم أولي، أتسلم أولي أبوها سمع بهذا الرجل من في هذا العقد يصل إلى هذه الماسدة بنت مثل هذه فرقة الخمر تبقى معه وليلة كاملة لا والله أنزه الحمار وأنزه في مرحلة من أجلها وهذا أحرق طابعه أرثر له من يخبره فأحضره وقد وقال قد أخفى ما في بيتي فسأله عن ما قد قدر فلن يجد قال عرفت المرأة لك ستر الله عليها قال كانت نسيت وأنا السلطه وجزاء لك على ما فعلت فهي لا فهي زوجة أنا ودحص واحد من هذا يحرق الحشرات يطلع من ابليس تشاهدي ان ادريك ما يرغي احدا بامراه فيخطئ الا ذاك الذي عصمه الله سبحانه وتعالى وسنره لا يشترك من هذه الدعاه حتى لو لا واحد اجرنا سلاله نتجر سقط عنها انت الا اذا كان من امره في عقله فادريك كل ما نراه في هذه الدنيا من مزينين للمعاصي من امرأة صادرة من الله آرية من خامرة كما إلى هذه كلها تجنيها لوجود في هذا فإذا القرآن يقول هذه حقيقة والقرآن يقول إبليس عدو فاستخدوه كما قلنا في حديث الإمام جليل الحاجدين صلوات الله وسلامه عليه فلولا أن الشيطان يختدعهم من الخدعه يكتبعهم عن طاعته ما أطاعته ولولا أنه صور لهم الباطل في طريق الحق ما ضل عن طريق كبار كما يقول من العابدين صلوات الله وسلامه عليه. إذن إبليك حقيقة وإبليك نجد أن التفعيل هو عدو من شعوا عداوة في لنا من شعوا عداوة اخر ادال بيننا وبينه استكبر استكبر والعنصرين كف وجودهما كما عندما يتقون بعض العنصريات هذا من الجماعه الغذائيه هذا من الجماعه السلاميه هذا من منطقه كبر هذه الله سبحانه وتعالى لا يقبلها يا ايها الناس ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل إِنَّا أَقْرَبَكُمْ إِنَّا أَقْرَبَكُمْ عند الله صحيح فاستطاع فاستطاع من عمام؟ واستطاع من بلاد أن يكون استطاع بلاد أن يكون كما يقول بعض العلماء وزير الإعلام جولة النبي صلى الله عليه وسلم وآله بلاد وماذا؟ استطاع أن يكون وزير الإعلام جولة النبي فلم ينظر رسول الله لا الى طوله ولا الى شكله ولا الى ماله إلا نظر الى داخله فوجده فلقة إيمان فطعة إيمان فأغربه وبعد الناس المرسله عمه لعنه الله عليه أمو الإعضالة أمو النبي صلى الله عليه وسلم بل وأنزل الله سورة في حقك ولم يقل هذا أمو رسول الله في الإسلام ما هو عندي أقوال في الإسلام بين وبين الأخوة الإمبرياء هذه أقوى من أخوة الجزء كما يقولون فالدفاع إدراك أن يكون كلام رسول الله وعمار أن يكون كلام عليك ابي أبي طالب حتى أن علي يشتاق إلى عمار ذل هو عمار حتى علي يشتاق بعد رمي بعد قتله علي يشتاق إلى عمار يصعب المنبر في الكوفة ويتأوف علي بن أبي طالب ويقول اين إنما من هو أمار حتى علي في عربته بخطه لا أكل لا هو صاحب أمار صحيح لا صاحب جر رجل فقير جاء من حب الصقي لكنه استطاع أن يبلغ من علي بن أبي طالب هذا نبل ويؤثر في قلب علي بن أبي طالب والتقاع يقع على طول الله إنما من شرق الماسيم الجنة والنا؟ مو عين أمار سكين الجنة والنا من باب أول من أبي طالب صلى الله عليه وسلم مو حليل. من هنا الدعب مشكل ديش تخلوا عليك أمار عني شونا؟ أمار هو الماسيم جنة والنا وإذا الرواية يا أمار تفتله كن؟ من قتل أمار شئ بابي خوفنا فإذا أمار بلدها وفي حديث اخر النبي صلى الله عليه وسلم ان عمار كانت مؤمن من, من اول شعره الفراسه الى اخذ قلبه في, في الروايه هذا عمار فكيف بحديث ابي قاله ولكن هؤلاء قصوا نفوسهم وعرفوا عزفهم فاستقراوا ان يبلغوا بناء من النبي وعمار بن علي صلوات الله وسلامه عليه وسلم يقول آهن أين عمار؟ آهن أين حزين والصداد هؤلاء منهم أمام علي بن أبي طالب إلا لأنهم أحبوا عليا واتبعوا عليا في الله سبحانه وتعالى وإبليس إطمئت ما عنده حدود يعني أنا أخلقه الله أحياناً كان ترى على القضايا الشرعية. لا تختاري، لا إبليس ما عنده الله أجليس من ارتفاعه في حربه أولا لا حدود عنده ما عنده حدود يستخدم حتى المحرمات البيت له كل يستخدم في الحرب بل مع الإنسان هي كلهم حرمات ما عنده حدود معه يستخدم المرأة صحيح ويستخدم الحضرة ويستخدم الهد يستخدم كل شيء يعني يجرب مع الإنسان كل أنواع الأسل الأسلحاته كما نجرب نحن أحيانا الادويه على المرضى إذ ليش عليك كل فتح. يا بسام أنا عارفها. أنا أقوى. أقوى من الناس منيح على ذي. أقوى يسيرهم. صحيح. أقوى من الناس وأقوى من الناس الأنصاري. ما يكفي هكذا يحتاج إلى سبعة عرضها في قلبه. طوله تربع ويقطع مسح الأرض الأنصارية. صحيح. تعرفون تقبل المعارف. فأبليس إبليس مع النار يجرب كل الأسلحة المحرك سلاح الجرخومي، سلاح النهوي، سلاح التينياري، سلاح يجرب كل الوعيات هذا أول إبليس قبل أن يحارب يدرس من أنت أولا هذا يعني في كل غضو القبض من انت مستوى مالك شنو تقوى بسنو حقا لكتة شنو فليأتيك من الطريق الذي يشغل ألف بعيدة أولاً مثلاً أنا أولاً في الحوزة نعرف أن الدنيا حرام ما يقول تعلمني يعني أعرف أن أقول لأ بعض الحاجة أنا ما أزل حرام الدنيا ما يقول تعالش شرب الخمر ليش؟ أقول لأ أولاً دار الحوزة ودار القصور وأول شيء أن في الفتح والأسر الخمر حرام صغرى صحيح؟ قد فحسناً لا أسهر الحلم فأقول له أسبوعنا هذا مقصر ما يأتيني المناطق لأنا يأتيني من جنات أخرى يأتيني من جنات أخرى يأتيني مثلاً من جنات أن السيد منافذ فكثت مثلاً أن سلاب منافس فكثت أن السلاب منافذ فقيم ويصلق بينه الأداوة مع أن الله سبحانه وتعالى شرع المنافذة وخلق المنافذة ابني يأتي يقول فلان اخذ مكره صحيح فلان سلم كانت تمام جماع فلان صحب ياتي هذه الاخ من يمكننا حيث الدنا والخابط لان ظاهري عندنا واضحان يستخدمان عن عوضها به اما ما أي واضح لا يمكن يقول فلان اخر فيدرك ما انا اولا قدرتي في اماره المقامه ليست معرفتي ولا يبرز في المرور البعض يخاطب في الماء، البعض يخاطب في المطر في الجبل، والبعض كل واحد عنده شيء بيش يأتيه عن داخله، يأتيه عن داخل وبيش عارف بقدرات جامع، بيش عارف، بيش قل عن الشعر ولو أن ولو ولو كان للعلم من دون استقاط شرط، لكان أفضل خلق الله، لكان سهل خلق الله. وآل بجبران أنا استمرت قراءة جابر ليس من شيء فأنا على يقلي هذا جد أعلى أنا وأعلم العلماء وأهل الجوار ومن هنا أني صراقبا رسل الله عليك يعتبر معاوية خجلي من تجليات ويقول والله ما معاوية بأدها مني ولكنه يقدر ويحشر والملائكة والرسول بعدي، وهذا الفتيان إبليس عليه الذم، فحتى يقارب يقارب على يقر بإبليس يقاري معاوية بالذهب، لكن على الذهب نموت لا حي، هذا غزو والغزو لا نعم سلاح إبليس ومعاوية الأضرار، فالمهم هذه النقطة الأولى والثانية، ومن أهم الأمور أيضاً إبليس. قلنا لا حدود عندك ابليس يقرأ من الانسان جيدا ابليس يجرب جميع الافخاخ ابليس تغذوته من الداخل والخارج وهذا امر خطير عدوه من الداخل والخارج يعني الابليس هم عدو ظاهر هم صاروا خامس في الداخل يعني ابليس ياتي من الخارج بالاشياء الخارجيه ومن حتى لو كنت يوقبك في ورثنا حتى لو كنت يوقبك لا تسمن وللسمنوا الناس على العام عندهم ماضي الوثوثة أقال شخص لنا صحيح؟ في الثلاث الوثوث يعيش صلاه من خمسين مرة في الماء رضوه بخمسين مرة نحن ترمى عن الحبدالنائي المعضة الثلاث الوثوثة أيضا الحسين يقول هو روانيح يقول لا لا لا الحسين يقول صلاة وصلاة وصلاة والله نجد الله يحل يحل يحل يحل ولكنهم كانوا خارجه في الصلاه تدقق الصلاه الى حد الوقت في الامور اذا توصل الشخص الى داخل العين حتى يتأثر المره ولا لأنه لا على هذا الكذا تدقق في هذه الامور ولا تتورط على المشاركه في خطبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا يريد ان يوصل هل يمكن ان نلعب هذا الشيء البعض يغفل الوقت الان الناس تعرفوا أنتم في الوضوء بأسواق في الكل سؤالات بأسواق في كل شيء بأسواق لأنه هذا لا لا خبر لكن من داخله يخرج من داخله يخرج بسم الله يعمان الرحيم قل أعودي برب الناس ملك الناس الى جناس سعد من شر الوثوات الخنات الذي يرسل من الجنة والناس يعني هذا الجنة والناس هل يمكن من فلا تعتقد ان القضيه بيني وبين ابي يعني قضيه ارثتين ويران هذه قضيه نفسي اتصارع معه يغلبني مره واغلبه اخرى اتعرق هذه قضيه نفسي المشكله عدو لا ترى وهذه مشكله لا احسن كلمه في الفقر على لفات البيت لا احسن كلمه وذرعيته فرفض المصائب والمقائد والشفقات تقوم للفقر وتقع في حفره تقوم من مخيم وتقف كل كلها ايه؟ كلها ايه؟ كلها ايه؟ عن بعض وضع الفاسقين في المسحاق يعطوه لأيك هي الأنعام؟ يعني كالأنعام بل هم يعني كالأنعام بل هم أضل الله سبحانه وتعالى أضلوا بعض الكودة بل اللغة أول فقال كان كالنمائن ثم قال لا لا بل أضل هذا الإدراك بميش؟ بأن على في على حيوان يكون بعض النفط الحيوان إذا رفعت حفرته أهل فعما ما تلاحظون حيوان جربت تتعلي خديد من القطبة يكون جرب حمارا جميعا الله. واتحبه وأوضحه في حفرته من الحفر ثم حاول معه تأتل نفتك ولا يتحبه الحمار لماذا؟ لثالث حالي الحمار يقول أنت ما تشتهني قال أنت واضع زيار. او دعاء اليوم ليس يقول يكون انا صحيح اقل ما عندي اقل طبق الان ما طعنها ما طعنها فالحق هو بالحي ولا يحبك بينما الانسان يقف ويقوم ويقف ويقف ويقف ويقف ويقف ويقف ويقف ويقف ويقف ويقف ويقف ويقف ويقف ويقف ويقف ويقف ويقف ويقف ويقف ويقف ويقف ويقف ويقف ويقف ويقف ويقف على أول أبواق تحيل الأدب، وفرق بين شخص شخص يحفظ المصطلحات الأصولية والكلامية والفلسفية. والكلامي والكلامي. أنا أتناقض مديحه ضغوا على، لكن مو هذا نحن، أنا فرق بين الشخص يحفظ المصطلحات العلمية والفلس، وإذا ذهب في قال كان من وقال لا لكن تقوى الله دين ما عنده وكم من الناس الآن؟ من يحفظون هذه المطلعات احتنا مني ونزلتك كم الناس يأتي لكن مهن المقياس إلا الله سبحانه وتعالى المقياس إلا أكرمكم عند الله أشخاص. فإذا تنقشننا من معرفة العديل نقاب ضعطيئين نقاب ضعطنا نحن أين حتى نقصنها وإذا وقفنا في ضحف المعارفة على الأقل أكون بل الله معي وليس معه ومن العهر الله هو المنتصر المنصور دائما فتح فهذه يبقى مهمة أنت في الحرب مع الله وهو ليس معه الله ومن كان مع الله فما يقول موسى إنما يا ربي سيحذيه إنما يا ربي سيحذيه هذا شخص الحرب إذا طالب حتى لو وعد يشكت ليس الله خلق إليك أنت نجيها وحرق إليك ليس لأقرب واحد يشكت أنت ليش الله وياكم يا الله الله مع البشر دائما وليس مع أعطيه بذلك أقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأنا قلت للشيخ المدير أن يعفيني من هذه الأربعاء كل اربعاء من هذه المسلمة وأشتغل معكم بالأقول أحسن لي تعرفون لي ماذا؟ لأنني أقول هذا القول وهو عليه علي خلصه. هاي هذه هذه المسكلة هم أقول قولا ولا أنت في له ثم الله يقول ان تشوف انت تشوف انت قلت على الأمور صحيح بس انت إذا اذهب لنا اقود يقول انت يا أيها الذين آمنوا لما تقولون، وهي مشكلة كبيرة وهي مشكلة كبيرة والله مشكلة كبيرة أنا قبل أن أتكلم مع أخاف مو منكم وإن كأن في هذه الأمور أن خمس ساعات أتكلم مع، مثل مشكلة مو غضر المشكلة ما تقول هو علي قبل أن يكون لكم وعليكم وكم هن لو قرانا في الحوض حسبنا الورق وحصلنا ما يمر وما تنعكس على سلوكياتنا فحينا ليس احنا انما هو ظالم علينا ذلك ففضل الله فضل من رام